عليك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المذضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنت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 والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبل في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 ولا انتذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضللوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إِلَّا ضلالا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 إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي ان استمع نفر من الجن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 وَأَنَّا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ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 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بين يديه فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.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 غير المذضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.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 لدينا أنكَ لو وجحيمًا وطعامًا ذا غصتِه وعذابًا أليمًا إن لدينا أنكَ لو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 كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء أم فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Inná Rabbka yálmu annka tquum adna min thuluthay al-lail wal-íṣfah w-thuluthu waṭāifatun min al-ladzīn maʿak علم ان لن تحصوه فتابع عليكم علم ان لن تحصوه فتابع عليكم فقرا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى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 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, واستغفروا الله.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 ذرني ومن خلقت وحدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا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 وما أدراك ما سقر لا تذقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة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 إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أي يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه كل نفس بما كسبت رهينة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 فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرث من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا انه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة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 ولا أقسم بالنفس لو أمر أحسب الإنسان ألا نجمع عظامه. بل قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد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 إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره بل الإنسان على نفسه بصيره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 كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يوميذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وجوه يوميذ ناظرة إلى أظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من Raky, wavanna, wavanna, wavanna, wavanna, wavanna, wavanna, wavanna, wavanna, وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاءُ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقٍ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم aulá lak fáula a yahsabu alinsan a yutrk suda a yahsabu alinsan a yutrk suda a yahsabu alinsan a ألم يكن طفة ممن يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى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 غير المذضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا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 اننا اعددنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابراء يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره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 لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوانقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهر ذكينا فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير ودانيه عليهم ظلالها ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قوارير من فضة قدرها تقدير.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 إذا رأيتهم حسنتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا Aliyom fi abusudusin khudro wa istabrak. Aliyom fi وحلوا أساير من فضة وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهرا إن هذا كان لكم جزاء ياكم جزاؤه وكر سعكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تزيلة فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا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 نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أفقتت لأي يوم أجلت إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت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 فَقَدَرْنَا فَنَعْمَ الْقَادِرُونَ وَيَلُونَ مِن ذِلِّ مُكْذِبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتَ أَحْيَاءَ أَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيُنذِرُ يَوْمَئِذٍ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ طَائِقًا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تَكْذِبُونَ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 هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يوميذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كنوا وشربو كنوا وشربو هنيئا بما كنتم تعملون إنك ذلك نجزي المحسنين وينوي يومئذ للمكذبين